بسم الله, <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم مالك يوم مالك يوم الدين, مالك يوم الدين, مالك يوم الدين, مالك يوم الدين نعبد واياك نستعين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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِ